بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين انتهينا في الكلام الى النقطه الثالثه قلنا في الدرس الماضي كلامنا يقع في بحثين البحث الاول هل يجزي الاتيان بالمغمور به بالأمر الاضطراري عن الاتيان بالأمر الواقع أم لا؟ قلنا الفقهاء اطبقوا على الجواز ولكن هذا الجواز من ليس البديهة العقلية كما قلنا في الدرس الماضي يعني الموضوع مهدد واضح وظاهر وبديهي حتى يحكم به الجميع ولذا قد يحكم العاقل بعدم الاجزاء قد يحكم العاقل بعدم الإجزاء لو سألته ايها العاقل لماذا حكمت بالإجزاء؟ أفضل بعدم الإجزاء لماذا قلت؟ مع أنه مأمور يقول أحكم العاقل تقول لك في حكم بعدم الاجزاء ولا مشكله عندي عزيز لماذا يقول لاني اعتقد بان الناقص لا يغني عن الكامل وحكمكم بالاجزاء معناه ان الناقص يغني عن الكامل وانا اقول العقل يقول ظاهرا عندي الناقص لا يأخذ مكان الكامل انا لا بد ان اسالكم انتم لماذا حكمتم بالإجزاء مع ان الاضطراري ناقص والواقع كان واذا رجعت بالاضطراري ولا اعيد مره ثانيه فقد ذهبت علي بعض مصلحه الحال ولذا أقول بعدم بالإجزاء ولا بد من اعاده ثانيه داخل او خارج النك اذا الحكم بالإجزاء ليس ناشئا من البديهة العقلية، إنما هناك دليل آخر لاجله حكم الفقهاء بالإجزاء. فقلنا هذا الدليل ينحصر في أحد أمور أربعة: إما نقول حكم الفقهاء بالإجزاء، إما اما نقول من باب التيسير والتوسع. والتسهيل على المكلفين من قبل الشارع طبعا مع علمنا وقبولنا بأن الناقص لا ياخذ مكان الكامل نقبل هذا ولكن مع ذلك نحكم بالاجزاء ليس لأن الناقص يجزي عن الكامل الله نحكم من باب التيسير الشارع يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم الأمر فمن باب اليسر والتسهيل ومن باب التوسع على المكلف المولى يقول إذا جئت بالإفترار أجزائك وأغناك عن الغذائي إما نقول هكذا أو نقول لا ليس من هذا الباب وإنما من باب اخر الطريق الثاني من باب آخر وهذا الباب هو أنه لو نظرنا إلى الأدلة التي اوجبت علينا الامر الاقتراري لو نظرنا في هذه الأدلة فتينظموا صعيدا طيبا إلى آخرين من الأدلة الأخرى لو نظرنا فيها لوجدناها مطلقا مطلق والقول بعدم الاجزاء والقول بالإعادة ثانيا يحتاج إلى تقييد يحتاج إلى تلخيص يحتاج إلى بيان يحتاج إلى ذكر من المولى ولو نظرنا في أدلة الأوامر الأفرارية لا تنفيذ فيها على الإعادة مع السبق المروسان هي مطلقة هي مطلقة إذا لم تقدر على الصلاة مع الماء فصلي مع التيمم أما فلي مع التيمم هل هذا اذا قدرت اعيد دليل الامر الاقترار ليس فيه هذا الباب قدرته فقط على بيان انك اذا لم تقدر على الواقع فعليك بالاقرار قد تعيد او لا تعيد الدليله مطلق من هذا الباب مطلق من هذا الباب حب إذا كان الزليل مطلق والعابة بحاجة إلى بيان زائد بحاجة إلى تنصيص وعدم التنصيص دليل عدم عدم البيان دليل عدم على الحاجة يعني يكفي أن نكفي بالأمر الاستراري ولا نحتاج أن نعيد هذا معناه الحول بالإزرار إذ لو لم يكون الاضطراري مجدي لوجد على المولى أن ينصف أن ينصف, أن ينصف على وجوب الإعادة مع التمثل من الواقع الثاني. لن يرس على ذلك عدم تنصيص المولى على ذلك معناه أن المولى يقول معناه أن الحقائق يقولون بالإجراء الطريق الثاني واضح نجي إلى الطريق الثاني. ما توقفنا عنده صار؟ أو نقول له حكم الفقهاء بالإجزاء لا لأجل التيسير، لا نهوض موتيسير، ولا لأجل الإصواب، إنما لأجل طريق صالح. حاصله هذا الطريق أن نقول القضاء يحتاج إلى دليل، والأداء يحتاج أيضا إلى دليل. هو سؤال لماذا لا يجب القضاء ولا الأذاء هنا بعد التمخر من الواقع مرة ثانية في داخل أو في خارج الوقت نقول حكم الفقهاء بالاجزاء ولا يجب الاعاده ولا القضاء حكموا حكموا في القضاء بذليل مستقل وفي الأذاء بذليل مستقل اما قالوا بعدم وجوب القضاء لماذا لماذا لا يجب القضاء بعد التمسك من الواقع قالوا لان القضاء فرع الثبوت فرع الثبوت شنو فرع ثبوت الأداء انا عارفه متى؟, متى يجب علي ان اقضي اذا كان هناك شيء وفاتني اقضي بعد ذلك قبل بعد ذلك، كان عندنا أحد الأخوة عامل في المدرسة في هذا العام، هذا قبل هذا ذلك، حالته عن قريب موجودة منذ سنة. فمن أول المدرسة إلى الجزء الرابع كنا دائما ندخل به، أحد الأخوة المغاشي، ومثالنا كان دائما العزيز، عزيز الغدقة والعشاء أو الفاخر تعيين العلاس. إلى اخر كتاب ولم يعلم لنا ضره لا تذكر يقول القضاء فرع ثبوت الاداء اما اذا لا اداء ثابت في رقبتي فلا قضاء علي كيف قالوا هكذا بالنسبه للمكلف الذي لم يقدر على الاتيان بالامر الواقع الله يقول صلي مع الوضوء ما اقدر ما اقدر ما استطيع ان اصلي مع الوضوء خض وهذه عدم الاستطاعه مستمره معي من اول الوقت الى اخر الوقت نحن قلنا بعد سابقا في البحث مره اذا عجز المكلف فقط الامر ايها المولى لا أستطيع أن أصلي الصلاة مع الوضع ولن أجد الماء من أول الوقت إلى آخر إذا, إذا عجل موجود عدم قدر موجود الأمر يسحصها أي أمر؟ الأمر بالواقع يكون فاقف عن المكلفة ما دلوها حصيت؟ شوفوا على المولى يقول صلي هتترك ستركوا الصلاة؟ اي امر او اي امر آخر من شروط التكليف اضافه الى البلوغ اضافه الى الى انعاق <تصفيق> القدره القدرة فإذا المكلف لم يقدر فقط عنه المأمور به المولى يقول حجه أقول, اقول له لا استطيع فقط عطل. فقط فالقدر شرطه في الثلاث أيضا كذا في الثلاث نحن قلنا في المقدمة الإنسان المكلف إذا عجز تقطع عنه به لكن بعض قلنا سابقا بعض العبادات حرصا من المولى على الفائدة للمكلف جعل له عوض جعل له بدل ينتقل اليه عند العجز عن الواقع خب هنا في الصلاه مع الوضوء انا عن الواقع عاجز غير قادر والقدره شرط في التكليف خب اذا سقط عني الامر الواقع الامر الواقع سقط فكيف بعد سقط الواقع توجه الى ثم تقول بعد التمكن من الواقع اقضي اقول له اقضي ماذا اقضي ماذا امر واقعي لن يكن في البيت امر واقعي لن يكن الا ما كان علي الامر الاضطراري يعني الاضطراري كان هو الواقع بالنسبه لي اما الواقع الاصلي فمع الاجز لم يتوجه الي امر واقعي والقضاء فرع الأداء إذا أمر بالأداء للواقعي ما موجود فكيف يكون هناك أمر بالقضاء للواقع ولذا قالوا القضاء فرع الأداء يعني فرع صدق الفوت للأداء أما إذا فوت ما موجود بنا فوت للواقع ما موجود لماذا؟ لأن الواقع لن يكون متوجه في حقيقة فكيف تقول لي اقضي هذا وجه سقوط سقوط القضاء عن المكلف بعد الإتيام بالإفتراري فلا تقل لي فلي بالإفتراري وإذا تمكنت في خارج الوقت أعد الواقعي أقول لك هذا غير مقبول لأن القضاء فرق ثقوط الأداء وأمر بالواقع عند العز ما موجود فإذا لا قد لا قد الله الدليل واضح دليل سقوط القضاء هذا الشيخ واضح واضحة سيد الشيخ واضحة مطلب لا هذا دليل سقوط القضاء قد قبلنا لا قضاء أما من يقول لا أداء نحن نقول هناك أداء يقول لا لا أداء لا أداء في البيت لماذا يقول هنا اذا تذكر نحن في المقدمه قلنا هذا البحث انما يحق لنا الدخول فيه اذا كنا نقول بجواز المبادره اما لو كنا قائلين بعدم جواز المبادره فلا يحق له ان يصلي في اول الوقت بل يجب عليه ينتظر لاخر الوقت خذ هنا إذا الشارع حكمه بجواز المبادرة عند فقد الواقع المبادر إلى ماذا للأفرار صلاة معكم خذ حكم الشارع حكم الشارع حكم الشارع بجواز المبادرة ما معنى معنى ما هو معنى معنى معنى تسامح الشارع تسامح الشارع الشارع يقول لي أنا أجيز لك المبادرة في أول الوقت عند فقد الواقع، بادر إلى الإفطران قول الشارع أنا أجيز لك المبادرة هذا تسامح من الشارع وجواز المبادرة بحكم الشارع ليس لها معنى ليس لها معنى إلا القول بالاجزاء ليس لها معنى قبل إجزاء الشارع يقول أجيز لك إجزاء شعر شعر يعني يفعل بعض خلص وإجادة الشارع تسامح الشارع معي مع المكلف لا معنى له إلا القول بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة داخل الوقت. وإلا لكان القول بالمبادرة في غير محل بالفعل ما أدلو. واضح المصطلح هذا المصطلح الثالث واضح خب هذا هو الثالث فلا له زميل مستقل على سقوطه والقضاء له دليل مستقل على سقوطه خب وقد يكون لا. وقد يكون حكم الفقهاء بالاجزاء لطريق رابع لا هو الأول ولا الثاني ولا الثالث لا لا وليقوا الراجع أن نلتج إلى الأصول العملية أصول عمليات غير عمليا أو أصول عمليات غير نرجع غير هنا كيف نجل الآخر نقول هكذا نقول بعد الإثيان بالإفتراري بعد الإثيان بالإفتراري ثم التمكن من الواقع بعد ذلك اشك اشك هل أنا مكلف لعب الفراغ من الإفطار؟ هل أنا مكلف في الإعادة في داخل الوقت أو بالقضاء في خارج الوقت؟ اشك هل أنا مكلف؟ اشك في اصل التفريج مجرى الأصالة؟ براء براء تقر لا براء إجراء الأصل واضح؟ اقول بعد الفراغ من الاضطراري والتمكن من الواقع اسال نفسي هذا السؤال هل انا مكلف بالواقع هذا شك في اصل التكليف والشك في اصل التكليف كما هو المشهور نجرى لاصاله البراء فاقول لا يجب القضاء ولا الاعاده في المصنف يقول هذه الطرق اما لجميعها حكم الفقه او لبعضها حكم الفقه اللي انتهى هذا الكلام العباره واضحه الى هنا البيان واضح طبقوا العبارة وثالثا ان نقول هكذا ان القضاء بالخصوص القضاء القضاء هذا القول في تفصيل القضاء بالخصوص انما يجب فيما إذا صدق الفوت هذا ما أضع اقضي يقضي ما فات في الريوان يقضي ما فات كما فات اما اذا فوت ما موجود فما لا اقضي قال ويمكن ان يقال هنا طعن في البكار انه لا يصدق الفوت في البكار عجيب. لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء صحيح صحيح ولم يصلي إذا لم يصلي في كل الوقت يقول لبعض المصطف وعلى هذا التقدير إذا الضرورة مستمرة إلى, أو إلى آخر الوقت وعلى هذا يعني شنو هذا اذا قلنا بضرورة مستمرة من اول الى اخر الوقت وعلى هذا التقدير لا امر بالكامل في الوقت سيد العابدي واضحة فعلى اصل امر ما قد حق هذا المكلم اذا بضرورة مستمرة من اول الى اخر الوقت امر بعد حجة ما موجود اذا قاري من اول شوال الى نهاية الحج ما قادر قل مولا بعد نظم لبعداً أصب الحج ماكو أمر إليه أم توجه الثالث كذلك هنا أقول أيضاً قال لا أمر بالكامل في الوقت وإذا لم يكن أمره فجاء ماكو أمر فشنو أصبه فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة لماذا إذنه فريضة؟ إذنه فريضة أمر بالفلم بعد ما موجود هذا في القضاء أطبقناها أجل. وقفناها وقفنا نعود إليها إنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاقترار واردة لماذا؟ للتخفيف على المكلفين والتوتعة على المكلفين والتيسير على المكلفين عليهم في تحصيل مصالح التكليف الأصلي الأولية بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأول وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا إذا كلفهم ثانيا شيء ما صار تثقيل مو تخفيف هذا العصر صار تثقيل مو تخفيف عليه قال وليس من شأن التخفيف والتوسعة ان يكلفهم ثانيا بالقضاء او الاداء مع اقرارنا مع قولنا وان كان الناقص لا يسد مسدا كاملا نحن نقبل هذا في تحصيل كل مصلحته هذا او ثانيا او نقول هكذا ان اكثر الادله الوالدة في التكاليف الاضطراريه هذه الأدنة مطلقة مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعيدا طيبا، أي أن ظاهرها بمقتضى لإطلاق شنو الظاهر؟ الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة شنو التكليف الثاني؟ الاضطرار بعض وأن التكليف منحصر في في الاضطرار وليس وراءه تكليف الآخر فلو أن الأداء أو القضاء واجبان ايضا لوجب على المولى أن يبين لوجب البيان والتنصيص على ذلك وإذ لم يبين ولن ينص على ذلك علم أن الناقف يجزي عن أداء الكامل أداءا وقضاءا أو نقول علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداءاً وقضاءاً لا فيما مع ورود مثل قوله عليه السلام إن الترابة يكفيك عشرة سنين يعني سنين يكفيك إذا أجل ترابة محفظ المال يكفيك وعلى رأيه بلي حتى ننبذ بالبعض واضح في الله هنا ثالثا أن نقول هكذا إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوز ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوز في المقام لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرد فيما إذا كانت ضروره مستمرة في جميع وقت الأدب وعلى هذا التقدير يعني وعلى القول بان الضروره مستمره من اول الى اخر الوقت لا امر بالكامل في الوقت لان القدره شرط من شروط التكليف واذا لم يكن امرا فقد يقال انه لا يصدق بالنسبه الى المكلف فوت الفريضه لماذا اذ لا فريضه وأما الأداء هذا في القضاء وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به إذا قلنا بجواب المبادرة وقد ابتدر المكلف تسكين جداه الله خيرا حرفا منه على الصلاة بحث عن ما لم يجد الشارع يقول الفقيه يقول يجوز لك المبادرة فالمكلف ماذا الفقيه يقول يجوز ويبادر المكلف ثم يحكم عليه بلي عادة مرة ثانية لا معنى الجواز المبادرة معناه إزال قال وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز به البدار وقد ابتدر المكلف حسب الفرصة إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت ونفس الرغطة في البدارة ونفس الرخطة في البدار. في البدار لو ثبتت هذه الرخطة تشير إلى مسامحة الشارع جواز الوضع يعني, الش... يعني الشارع مسامح مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن لا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل شارع المسامح الشارع توازن المضادرة أنا مسامح لك في تحصيد الكامل أنا سامح في بقية الأمور بقية المصلحه أنا مسامح فيها وتسامح الشارع ليس معناه إلا القبول الإجداء فلا يجب تحصيد الكامل بعد مسامحة في الشارع فيه الرابع إذا كنا قد شكفنا في وجوب الاداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم نتجب إطلاق ونحوه يعني دليل ثالث وقبل فإن هذا شك في أصل التكليف والشك في أصل التكليف تجري فيه فالتة براء القاضي بعدم وجوبهما يعني القضاء والأداب خوف فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحو هذه الوجوه الأربعة أيضا. هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاءً وأداءً والقول بالإجزاء على هذا امر لا مفرًا ويتاكد ذلك في الصلاة التي هي الأمد في الضائم انتهينا إلى القول بإزاء الأمر الابتراري عن الواقعي لاحد هذه الامور الأربع. نعم. من أجل أن تعرف السؤال. من أجل أن تعرف السؤال. من أجل أن إذا فقد الماء أول الوقت وهذا الحقيقة يعني المعنى؟ معناه هكذا. على القول بجواز وعدم جواز المبادرة لازل المكرس ينتظر آخر الوقت، فلو صلا أول الوقت راتوا باطلا، خلنا لماذا نحن لا ولا لا؟ لا أمر واقع ولا أمر اضطراري. أمر واقع لنا مجب... بار... ما يتبكى المخنث. أمر اضطراري وقت ولا. له ومختوم في اخر الوقت فلو صلى في اول الوقت راقب بصلاه هذا الامر الاول واضح الامر الاول الصدقه الامر الثاني هل يجزي الاتيار بالمامور به للامر الظاهري عن عن الواقع ام لا طبعا كلام قيدوه عند التمكن من الواقع في داخل او في خارج اما اذا بقي مو متمكن بعد لا يعني لا كلام في المقام أحيان. هل يجدي الامر الاتيان بالمامور به بالامر الظاهر عن الواقع أم لا عند تمكن من الواقع في داخل أو في خارج الواقع؟ الجواب الجواب هذا بحث متشعب طويل وقبل البحث نقول وقبل الدخول في أصل البحث نقول يطلق يطلق الحكم الظاهري ويراد به أحد معنيين يطلق الحكم الظاهري ويراد به أحد معنيين الأول يطلق ويراد منه الواقعي الثابت ذو بالادله الاجتهاديه القطعيه يوضع يطلق الظاهر ويرااد به المقابل للحكم الواقعي الثابت بالادله الاجتهاديه بين قوسين معنى الاجتهاديه القطعيه او أوصل. خب على هذا ما المقصود بالواقع هنا والظاهر هنا؟ المقصود بالواقع على هذا الكلام هو الحكم الثابت للشيء. الحكم الثابت الحكم الثابت للشيء بما هو. في نفسه فعل من الافعال مع قطع النظر وهذا المكثف اعيد الحكم الواقع هو الحكم الثابت للشيء بما هو في نفسه فعل من الافعال مع قطع النظر مع قطع النظر عن خالة الشك مثاله مثاله الصلاة واجبة الأمر بالصلاة الأمر بالصلاة بما هي صلاة بما هي فعله إنه الأفعال ونحن لا نشك هذا أمرها الواقع هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى للمكلف مباشره دون ان ننظر الى حاله الشك نحن نشك او لا نحن هنا لا نشك في الطلب هذا امر واقعي دليلها يسمى بالاجتهادي هنا الاجتهادي شامل للقطعي والظني هذا واضح واذا كان هذا الواقعي فيكون المعنى الظاهري هنا هذا هو الحكم الظاهري هنا في التعريف الاول هو الحكم الثابت للشيء للشيء ها التفت مع الاخذ بعين الاعتبار مع اخذ حاله الشك يعني مع الشك في حكمه الواقع حكم الظاهري هو الحكم الثابت للشيء مع الشك في حكمه الواقع نعم إذا كان هذا مثاله مثاله أشك في جواز النظر إلى المرأة الاجنبيه هل يجوز ام لا يجوز وليس هناك دليل اجتهادي لا ايه ولا روايه لا قطع ولا ظن دليل اجتهادي قطعي ثماره ظنيه ما عندي وانما اشك هنا ماذا يعمل رفعا لحيره الشاق يجري اصلا من الاصول العمليه في الأرض. ما يقول بالاحتياط فيشتن أو يقول بالبراءة فيزود إلى آخرين هذا واضح معنا الظاهري والواقعي إذن هنا الظاهري مختص بالوصول العملية فقط ليش لأن الواقعي قلنا ما يكون دليله الاشتهادي إلا قطعي أو إبارة ظني والامور ثلاثة اما قطع او ظن او شقع تفرون ان شاء الله في اول الرسائل، اما قطع او ظن او شبه خو هنا اذا كان الواقع يثبت بالدليل الاجتهادي القطعي او الاماره الظنيه شنو بعد يقف؟ يبقى في العمل هو الص ظهيري في هذا التعريف مختص بالاصول عملية لأن الواقع هنا كما يثبت بالقطع قد يثبت أيضا بالإمارة الظنية المعتبرة الشرعية وهذا معنى للظاهري وقد يطلق الظاهري على معنى آخر وقد يطلق على معنى الظاهر قد يطلق الظاهري ويراج فيه المقابل الحكم الواقعي، لكنه حكم واقع. للحكم الواقعي, لكن الواقعي. للحكم الواقع عند الله المجهول عندنا. حكم واقعي عند الله بما هو في الواقع المجهول عندنا. إذا الظاهري هنا يشمل الظاهري هنا يشمل الأصول والإمارات الظني. يا لأن كل حكم كل حكم كل حكم واقعيا عند الله عند الله غاب عنا غاب عنا فالحكم الظاهري عندنا قد يكون بدل الظن أو بالأصمعي بعض هذا واضح؟ أصل عن عملية. أصل والاحتياط والتخير وال، والبناء، أربعة، هذا معنى الظاهر الثاني واضح، إذن الظاهر الثاني أعم والأول أعم، الثاني أعم لأن الأول مختص بالأصول العملية والثاني يشمل الأصول والإمارة أيضاً، قلت على. بعد هذه المقدمة الطويله كلامنا في أي ظاهري؟ في الظاهري بالمعنى الأول أو الظاهري بالمعنى الثاني المطمئة يقول في الظاهري المعنى الثاني المعنى الأعام الشامل للأصول والإنسان <تصفيق> ما أدري واضح إلى هنا خذ إذا كان كلامنا في الأعام التفتوا جيدا فال مرة نعمل بالظاهر المنكشف المنكشف المنكشف بإمارة معتبره وبرد أخرى المنكشف بأصل عملي آذان إثنان فرعان واضحة فرعان مرة الظاهر يثبت مرة الظاهر يثبت بالآصل مرة يثبت بالإمارة الضلوية المعتبر عند الشارع خب ثم ينكشف الخطأ ثم ينكشف الخطأ ومرة ينكشف الخطأ يقينا ومرة ينكشف الخطأ لا ينكشف الخطأ لا ينكشف الخطأ بحجة المعتبر في إن شاء يعني مرة خبر يكتشف يقينه اقطع لأن هذا خبر مثلا أولا أولا حكمت حكمت بأن نظر إلى الأجنبية حلا من دون غيبة من دون لذة من دون دواعي افتتان حلا جو ثم قطعته قام عندي دليل قطعي آية أو سن متواثره قام على حرمه وهذا بعد انكشاف يقيني ومرضي أقرانه بقول انكذاب الحجه معتبر حجه معتبره أنا حكمت على أن هذه العضاه نجسه نجسه ثم قامت عندي حجه معتبره شرعا شاهين عندي عادلان شهاده العادلين او العدلين تفيد الظلم والقفل شهارتهما ظنه لا خبر واحد يقول خبر واحد يقول هذه العضاء طاهرة يصير واضح من البعض فهذه صور صور أربعة حجة لكن يوقف قد يشهد على النفران الآفل ويقتل ثم ما يتراجع عن الشهادة، الضن واختر من ما يصير القتل على الواحد. قاموا بالشئ، قاموا بالبل، أحكامه ضل قطعة ثمينة، هاي تفيد الضن، ما القطع القتل لأنه الإعلام أو الفقيه الضن حجة، شارك العدين حجة إذا كان له الخبرة في الصور هنا أربع الأولى أن يكون العمل بأصل وينكشف الخطأ يا إيمان الصورة الثانية أن يكون العمل بأصل وينكشف الخطأ مو يا أن يكون العمل بإمارة شرعية وينكشف الخطأ يكيناً الصورة الرابعة أن يكون العمل بإمارة ظنية وينكشف الخطأ بخجة معتبارة عند الشاهد هذه صور اربع ولكن نتكلم في ثلاث عزيز أربعة نتكلم في ثلاث مائة لأن صورتين حكمهما واحد وهي صورة ما إذا كان العمل بآصل او بإمارة وانكشف الخطا بحجه معتبره الحكم فيهما واحد فتكون الصور ثلاثة. الصوره الاولى اذا كان العمل باماره وانكشف الخطا يقينا الصوره الثانيه اذا كان العمل باصل وانكشف الخطا يقينا الصوره الثالثه اذا كان العمل باصل او اماره و انكشف الخطا بحجه معتبره شرعي هذه صور ثلاثه فيقع الكلام في هذه الصور ثلاثه قال تمهيد للحكم الظاهري الصلاحات احد ما تقدم في اول الجزء الاول وهو المقابل للحكم الواقعي وان كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية يعني الظنية فيختفت الظاهر بماذا؟ لماذا؟ بما ثبت بالقصوم الأهلية فقط وهذا يصير بعد وثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي يا واقعي الثابت عن في علم الله تعالى. ففي حكم ثابت في الظاهر ففي يكون ظاهر فيسمن الحكم الثابت بالإمارات والأصول العملية معا فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول هذا واضح وهذا المعنى الثاني عن الأعمية. العام هو المقصود هنا بالبحث فالأمر الظاهري ما تضمنه الآفل أو الاماره ثم إن المكلف لا شك في أنه في أن الأمر الواقعي في موردي الآفل والأمارة غير منجز على المكلف هذا خلود القادم بينه بشكل افضل وصلى الله على محمد وعلى اله الطالعين